ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل س م ا ء و ا ل ط ا ر أدراك ق وما ما ا ل ط ا ر ق ن ج م ا ل ث ا ق ب إن ك ل ن ف س لما ع ل ي ه الاسلاميه حافظ ف ي ظ ر ل إ ن ا ن مما خ ق خلق, خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم ت ب ل السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع و ا ل أ ر ض ذات الصدع